قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنت ما حَم رَبييا فَاح شَ م ظهرَ منِه وما بطناو إ اسم والبغية بغيرر wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا آدَمَ إِنَّ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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ هَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ man iftara ala allahi kadiban aw kadhaba bi ayati ulai ka Ba arche preampsile произaalt osuras k windapad inhalt e isnabyis on know فوسيهم انهم كانوا كافرين